بوك تو ين ان يخنطخ واحد وتسعون واحد وتسعون بيسنا الجمل الجانبية باستخدام أنا واحد الجمل الجانبية باستخدام ن 1 دي وير بيتر ربما سيتحسن الطقس غدا ربما سيتحسن الطقس غدا هو weet كيف عرفت هذا كيف عرفت هذا اك هوب امل انه سيتحسن اامل انه سيتحسن بكل تأكيد سياتي بكل تاكيد هل هذا أكيد؟ هل هذا اكيد اعلم انه سياتي اعلم انه سياتي هي سفرسيكر بل سيتصل بالتاكيد سيتصل بالتاكيد ورتليك حقا حقا اك جلو ذات هاي سيتصل أعتقد أنه سيتصل ديفين السيكر أوت النبيض عتيق مؤكدا النبيض عتيق مؤكدا ويت يدت فرسيكر؟ أتعرف ذلك بالضبط؟ أتعرف ذلك بالضبط؟ أكفرموت دات دت أوت اس أظن أنه عتيق أظن أنه عتيق ons baas lyk goed مديرنا يبدو حسن المظهر مديرنا حسن المظهر. <تصفيق> <أتره> هكذا <تصفيق> أ أرى حتى أنه ييببد حسنا جدا أنا أرى حتى أنه يبدو حسنا جدا بب هي كرلك أفردن الذي المدير صديق بالتأكيد لدي المدير صقة بالتكيد أتعتقد ذلك حققا؟ اتعتقد ذلك حقا؟ This is heel ممكن جدا ان لديه صديقه. انه ممكن جدا ان لديه صديقه.